اتأخرت كتير يا حبيبي اتأخرت كتير تاخرت علي يا زمن اتاخرت كتير يا حبيبي وتأخرت كتير وتأخرت علي يا زمن زمن التوبه عدى ولا جرحك ليا شالوه وخلى زمن التوبه عدى ولا حكريا شلو ما خلى راجعت تاني عشان تتسلى ولا بالا فكضمير راجعت تاني عشان تتسلى ولا بالا فكضمير اتأخرت اتأخرت كتير اتأخرت كتير يا حبيب Mä hl-imtip lems eteenä Mä hl-imtip lems eteenä قري كتير يا حبيبي I just واللي ما شاعر قلبي الغالية مش رح سيبك تلعب يا رجعت ياني عشان تتسلى ولا بقى ضمير عشان ولا بقى ضمير اتأخرت تأخرت كتير تأخرت كتير يا حبيبي